وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير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 جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُقَلِّدَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء ويقدر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 ولا تتبع أهواءهم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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَلَن نُّعَذِّبَ إِلَّا بِقِسْطٍ وَرَبُّكَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والَّذينَ إِذَا أَصابَهُم الْ البَغْهُمْ يَ تَأصِرون وَجَزَاءُ سَيئةِ سَيئَةُم مِثْلُهَا فمَنْحفَ وَأَصحَ فَأَجرُِوه على اللهَّ إِ جُ لَا يُحبّ الظَالِمِين.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 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يَقْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْآلَئِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ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 ألا إلى الله تعصير الأمور